حفصة أسعد امرأة اعتذر عثمان رضي الله عنه عن الزواج من حفصة لأن جرح حبيبته رقية لم يندمل تذكره بها جدران بيته ويشتاقها كلما كحل عينيه بطيف والدها صلى الله عليه وسلم لكن عيني أبي القاسم لا تخطئان مشاعر عثمان كان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجده على ابنته يشعر بدلاله لها ورق معها أشفق على قلبه ودنا منه خاطبه وخطبه لابنته وفلذة كبده أم كلثوم فإذا جراح عثمان تشفى بعودة النسب بينه وبين نبيه أشرقت عليه أم كلثوم فمن أسعد منه زفتها زينب وفاطمة أما عمر فظل حزنه ثقيلا وعتابه أثقل على صاحبه أبي بكر وصمته الغريب لم يدري أن الصديق يكتم سرا لا يقوى على البوح به وتمر الليالي حزينة فإذا السعادة تشرق على حفصة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يخطبها فلم تسعد الدنيا سعادة أبيها ولم تجد حفصة قلبا يتسع لكل هذا الفرح زفت حفصة إلى زوجها وسكنت أحد بيوته المتواضعة التي لا يطبخ فيها أحياناً إلا مرة كل شهرين وابتهجت المدينة بذلك الزفاف وتقاطر المهنيون. وكان من بينهم أبو بكر الذي اقترب من أخيه عمر فنظر إليه نظرات اعتذار وكأنه يعيده من ظنونه التي كادت تبعده عنه قائلا لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك لم يخفي عمر عتبة فأبو بكر يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه أجاب دون تردد نعم وكأنه يقول أنت لا تعلم كم هي المساحات التي تحتلها في قلبي يا أبا بكر عندها أفشى الصديق سره وأزاح عن قلب عمر همه قال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها فلم أكل لأفشي سر رسول الله ولو تركها لقبلتها عاد الشيخان أكثر حبا لبعضهما من ذي قبل ذات يوم أقبل هذان الكهلان نحو مجلس نبيهما صلى الله عليه وسلم وكان علي بن أبي طالب جالسا فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال له كلمات من نعيم يتحدث عنها علي فيقول كنت عند النبي فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيداكه لأهل الجنة بعد النبيين والمرسلين يا لها من بشرى ومع ذلك كان الشيخان يتلهفان لقرب أكثر من نبيهما لم يكتفي بمصاهرته لم يكتفي بعائشة وحفصة في بيته وقلبه توجه كل على حدة أملاً في أن تكون آخر بناته فاطمة من نصيبه، فجاء الرد غايةً في التهذيب والغرابة،